اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشار الأمي محدثاتها كل محدثة بدعة كل بلعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم ما بعد أولا نعتذر على التأخير كان مفترض موعد الدرس بيكون يعني الحادية عشر ولكن حصل تأخير تأخرنا نصف ساعة إن شاء الله سيكون معتاد في كل يوم خميس. منهج الشافعي في العقيدة في الساعة الحذية عشر ليلا فنعتزى بمعنى التأخير لأمور خارجة عن يعني وسعينا اليوم ان شاء الله مع المحاضرة السابعة من محاضرات منهج الشفعي في العقيدة لمن غاب في المحاضرة الاولى خاصة كنا في المحاضرة الاولى هي موجودة على التليجرام. كنا قد ذكرنا مغزى هذا الدرس. أنكم تعلمون أنه ما من كتاب يصنف، ما من درس يدرس، إلا بيكون له مغزى وله هدف. لذلك ترى الكثير من المصنفين في مطلع. مصنفاتي يقول يقول قد كتبت هذا الكتاب بناء على رغبة بعض طلبة العلم الذين ألحه عليه في كذا فبيكون مغزى الدرس له هدف معين لتحقيق لتحقيق شيء معين له هدف معين فكان المغزى بفضل الله من هذا الدرس الدرس الشفعي منج الشفعي في العقيدة كان الهدف منه توضيح منهج الإمام الشافعي وتبرئة الإمام مما وقع لبعض المتأخرين من الشافعية من تخليط في مسائل العقيدة والأسماء والصفات معايا فكان الهدف من هذا الدرس نحن نوضح الفارق بين منهج الإمام الشافعي في عقيدتهم وبين ما وقع للمتأخرين من الشافعية من تخليط صلى الله وسلم من تخضيص بعض المسائل لذلك يقول الإمام أبو المظفر السمعاني يقول كلام من, من ذهب يقول على المتأخرين من الشافعية الذين التزموا منهج الإمام في الفروع عايسلام فبيقول الإمام أبو المظفر السمعاني يقول كلام من ذهب وهذا كلام صراحة يقال أيضا عند المتأخرين من الحنابلة عند الحنافية عند الملكية فالأمر ليس خاصا بماذها بعينه ولكن هو كلام يعني يصح أن ندرج تحت القاعدة وإن كان له سبب معين ولكن العبرة بعموم المعنى فبيقول كلام مهم أبو المظفر بيقول على المتأخرين من الذين التزموا منهج الإمام في الفروع أن يلتزموا بأقواله ومنهجه في الأصول. والمعنى، والمعنى أن نكتعجب وإن تعجب فعجب فعلهم وإن تعجب فعجب قولهم. تراهم لا يخرجون عن الإمام عن قول الإمام أو أقول يكادون لا يخرجون عن قول الإمام في الفروع قدر المولى. و تراهم قد شطحوا في مسائل الاصول نقول تراهم قد خرجوا عن منهج قد التزموا منهج الامام الشافعي في الفروع في الصلاه في الطهاره في الحج في, في مسائل الفقهيات يا تراهم يعني يكادون لا يخرجوا عن قول الامام على العكس تمام في الاصول في مسائل اسماء وصفات وعلم الكلام بل منهم و من قد يدافع عن علم الكلام وكان الشافعية عن يبغض جدا علم الكلام الحاو والذي يعني نخصوص الذكر في في محاضرة اليوم مسألة الأسماء الصفات لما لأن لن نصل من النقلات التي سوف نذكرها الآن على لسان الشافعية والتي صدرت في السير وفي في الرسالة وفي الأم طابخ لنا الفرق الشاسع والبون الواسع بين الذي كان عليه الشافعية عاش عليه ومات عليه ويلقى بإذن الله به رب في مسألة الأسماء والصفات وبين يعني الشطحات التي قام بها وخاصة المتأخرون في مسألة الأسماء والصفات فقدانوا بمناج شافعية فالذي بضاعته في, في العلم مزجاء ها الذي بضاعته في العلم مسجى من أول وهلة حينما يقرأ أقل المتأخرين في مسألة الأسماء الصفات يظن أن هذا هو ملج الشافعي في العقيدة للأسف لما لأنه قد رأى رأي العين أن هؤلاء أن هؤلاء في الفروع ما حادوا عن المذهب يقول المعتمد قول إمامنا قول وترا فلما قالوا في مساله اسماء والصفات ما قالوا ظن الظانون ان هذا هو ما للشافعي في ليسوا صفات قلنا ان نرجع الى الاقوال التي سطرها الامام وهي يعني محض قوله وعقيدته في الاسماء في اسماء الله وفي صفاته لذلك نحن في المحاضرات السابقة ولا بد أن تسمع عليها ذكرنا منهج الشافعي في مسألة في علم الكلام وذكرنا مسألة الحلف وغير الله مسألة الأنواء وغير ذلك من مسائل مهمة ترجع عليها اليوم بإذن الله تبارك تعالى يكون الكلام عن منهج الشافعي في الأسماء الصفات لنعلم جيدا أن منهج الإمام كان موافقا جملة وتفصيلا لقول السلف ما حاد، رحمه الله، رضي عنه ما حاد عن مناج السلف قدر أملا نعم نعم أحسنت الشافعي كان يقول كان يفتي أن يضرب بالجريب من شان بعلم الكلام من شغل وللأسف. والله يقول يعني نعجب له وهذا كلام ذكرناه من قبل أن من المتأخين من الشفعية من قام يبرر بغض الشافعي بغض الشافعي علم الكلام يقول أن علم الكلام ليس هو الذي يقصده الشافعي الذي ذمه الشافعي ليس هو المقصود إنما المقصود هو العلم الذي يؤدي إلى الجد ولا من باب علم لا ينفع وجه لا يدر يعني أسف يعني ما يعتقدونه أصلا و يحاولون تبرير ذم وبغض بغض امام الشفعية الى الشفعي علم الكلام وهذا كاذب على الشفعية واضح عام اسلام اسلام تنين طلعية فنبدأ كعاداتنا في كل درس في دروس المناج الشفعية في العقيدة ان نذكر اقوال الامام رحمة الله تبارك تعالى في مسألة الأسماء والصفات كما هي مسطرة في السير ترجع عليها وأيضا في مجموعة الفتاوى ينقل عن بينقل عنه شكل الإسلام وغيرها من من المصادر فقط ذكر نذكر من ذلك ما ذكره أمي الزهبي وذكره أبو يعلى بسندي عن يونس عبد الأعلى قال سمعت طبعا يسأل الأعلى من أجل أصحاب الشفعي يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن ذيس الشافعي يقول وقد سئل عن صفات الله يسأل الشفعي عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن به فقال أي الشافعي لله عز وجل اسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسع احدا قامت عليه الحجة أن يردها قال لأن القرآن نزل بها نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روي عن قال فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحج عليه فهذا بالله كافر قال فأما قبل ثبوت الحج عليه من جهة الخبر فهذا معظور للجهل لأن علم ذلك أي علم الأسماء الصفات لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر قال فإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه وصفها وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدرك بالفترة الرؤية فلا يكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه إلى آخر هذا الكلام وكذلك روى البنقية بساندي عن سعيد بن أزد قال قلت الشافعي ماذا تقول في حديث الرؤية فقال له الشافعي يا ابن أزد يقضي علي أن انقل عني حي أو مت أن كل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أقول به فإن لم يبلغني هكذا اتباع الأثر اتباع الأثر إذا صح, إذا صح الحديث فهو مذهبي وكذلك أيضا ينقل أيضا عن الشفعي أقوال كثيرة يعني في هذا الأمر لذلك في مجموعها نقالها الذهبي وغيرهم في مجموعها يتبين لنا أن الإمام يثبت الأسماء على ظاهرها غير تعطيل ولا تشبيه. ولا تحريف ليس كمثله شيء وكذلك يتبين لنا أن الإيمان ينزه ينزه الله عز وجل عن مشابهة الخلق وكذلك يتبين لنا أنه يتوقف عن الخوض فيما ليس له مجل العقل ويقول الشفعي كما نقل عنه أبو أصحاق محمد قال سمعت الشافعي يقول إن للعقل حداً ينتهي إليه كما أن للبصر حدا ينتهي إليه كلام مهم جدا وهذا موجود في كتاب مناقب الشافعي ماذا يقول إن للعقل حدا ينتهي إليه بمعنى أنك إذا دخلت على ربك فضع عقلك تحت حذائك إن للعقل حدا ينتهي إليه هنا الشافعي لم ينفي إدخال العقل ولكن جعل له حدا يعني شيء بشيء بشيء يذكر فيما ينقل يروى عن سلم نسلم في حديث في الإسراء والمعراج قال له جبريل تقدم إن تقدمت أنت اخترقت وإن تقدمت أنا احترقت من هذا الباب مثلا يعني أن نحن نسير إلى الله عز وجل ها بالعقل والنقل احفظوا هذا جيدا احفظوا هذا جيدا نحن نسير إلى الله عز وجل بالعقل والنقل والفارق أن العقل له حد ان تقدم بعده احترق أما النقل فليس له حد إذا صح الحديث وإذا وردت الآية فالنقل ليس لو حد ان تقدم اخترق وهدي صاحبه الى سواء السبيل وأما العقل فلا ينفى بالكلية وانما للعقل حد اذا زاد عن هذا الحد انقلب إيه العقل اذا زاد عن حده انقلب الى ضده العقل اذا زاد عن حده انقلب الى ضده ما معنى انقلب إلى ضده انقلب إلى ضده أي أن هذا العقل سوف يصبح نقمة على صاحبه العقل من نعم الله على العباد فإذا زاد عن حد انقلب إلى ضده انقلب إلى الجدل والطعن في الشرع وإبطال الأدلة واعلموا أن هذا العقل الذي خلقه الله عز وجل لا يتعرض ابدا مع النقل السليم الذين يقولون العقل السليم في الجسم السليم هذا تحتاج إلى ضبط وتعديل العقل السليم في القلب السليم سبين ان أن العقل لا ينفى بكلية ولا يلغى بكلية بل له حد صنف شيخ الإسلام في ذلك كتابا ضارا تعارض العقل والنقل لا تعارض بين العقل السليم الذي يعرف مقامه ويعرف قدره وبين النطق الصحيح وإلا فكم من أناس دخلوا في دين الله بمحض العقول فعاشوا أزمنة قالوا في آخرها يا ليتنا متنا على على عقيدة العجائز حينما نقرأ في خواتيم أهل كلام من الفلاسفة تراهم يتندمون على أعمارهم التي ضيعها في القيل والقال لما لأنهم جعلوا العقل رأسا في الأمر ونحن لزم في العقل ولكن نقول له حد لذلك العبارة المشهورة تقول إيه عندنا العبارة المشهورة تسمى يقول فيها ربنا عفوب العقل ربنا اركبه العقل ما حقم هذه العبارة تفضل. تتلقي مثل انت ها اه اه لا أنا لا أتكلم عن المتكلم ذات العبارة لا أتكلم المتكلم ذات العبارة إيش فيها ما لها وما عليها آه فرع آه, آه. كلمة ربنا عرفوه بالعقل آه. هذه كلمة <تصفيق> لها وعليها بمعنى بمعنى ان العقل أحد السبل التي نصل بها إلى الله وتتاملوا واستقروا في كتاب الله ترى ايات كثيرة تحث على استعمال العقل افلا يتدبرون افلا يعقلون افلا ينظرون نظر العقل فالعقل أحد السبل التي بها نصل إلى الله ولكن هذا سبيل ليس هو الأصل إنما الأصل هو النقل والنقل والعقل يعبدت ذلك العقل يعبدت ذلك ولا يجعل العقل حكما على النقل كيف تترخف المتكلمين والمعتزلة وأهل الكلام والأشاعرة لا يجعل العقل حكما على النقل وإلا فلو قلنا أننا ربنا عرفوا بالعقل على, على إطلاقها سيكون كل ما يصادب العقل يرد بمعنى إيه إذا قلنا أن على عبارة ربنا عرفوا بالعقل إذن كل نص في إثبات استفاد لله عزل سوف يعرضونها على العقل إن قبلها العقل قالوا بها وهذا خطأ إذن الله جل إنما عرفا بالنقل بالرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله هذا هو الأصل هذا هو النقل ها؟ والعقل يستعمل قال لما قال أحد الأعراب البعرة عزكم الله تضل على البعير والسيل يضل على المثير وأرض ذات أفلاك تضل على الواحد القادير هذه لغة الأعراب الذين كانوا يعني على سجياتهم قمر أقمار وفلك وفلك وهذا النظام الذي خلق الله جل يضل على وجود إله لذلك لما وقعت مناظرة بين أبي حنيفة وبين الملحدين على زمنهم جاء الخليفة فعقد مناظرة موعدا للمناظرة فجاء هؤلاء الذين ينكرون وجود الله عز جاءوا في الموعد فتأخر أبو حنيفة فلما جاء متأخرا قالوا لما تأخرت الموعد كان في ساعة كذا قال إني كنت في الطريق إليكم فصادفني نهر فصادفني نهر بيني وبينكم فجاءت ريح فاقصلعت شجرة فوقعت فوقع الجزع في النهر فانشق فصار قاربا فحملني فتعجبوا قالوا فقالوا أنت أتعقل ما تقول تأتي ريح فتقصم شجرة فتصير قاربا قل هذا يعني يسيرها كذا قال أتعجبون من هذا ولا تعجبون من هذا الكون الذي يعني يضار بحكمة الله عز وجل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سادق النهار وكل في فلك يسبحون مرج البحران يلتخيان بينهما برزق لا يبغيان لا هذا يبغي على هذا ولا هذا يبغي على أدب أدب في المنظومة ما وجدنا عراكا بين الشمس والقمر على أيهما يخرج أولاً بل في نظام لذلك بنقول دائماً أن أبا جهل وأن أبا طالب على ما فيه من الكفر كان أعقل وكان وكانوا أعلم بالله من الملحدين في هذا الزمان لأن أبا جهل وأبا طالب وأبا لهب كانوا يؤمنون بوجود الرب الخالق الرازق المدبر والانسان اتهم من خلقهم يقولون الله والانسان اتهم خلق السماء والارض يقولون الله انما كفروا من باب الالوهيه قالوا اجعل الالهه اله واحده قالوا الاذر الهتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان ونظر ما يعبد اباؤنا نرجع الى مقصود الدرس فبنقول أن منك الشفعي في كان موافقا بنهج السلف الذين امنوا بالاسماء والصفات على ظاهرها من غير تفويض ولا تحريف ولا تعطيل ولا تجبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لله تبارك وتعالى أسماء وله صفات ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها ونترك التعرض لها بالرد والتأويل المحرم والتشبيه والتمثيل من أول العلماء الذين هذا بهذا شيخة ثانية تيمية في الوسطية حينما قال نؤمن بالأثناء والصفات غير تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل التعطيل يرفع رايته فرقتان الجهميه والمعتزله عند الجهميه هؤلاء عندهم التعطيل الكلي فهؤلاء عندما تناظرهم تصل إلى انهم يعبدون عدما لذلك يقول الشافعي لا أبالي أصليت خلف جهمي أم خلف نصراني. ما معنى هذا الكلام يقول لا أبالي أصليت خلف جهمي أم خلف يهودي ونصراني معنى هذا أن السلف كانوا يكفرون الجهمية لأن, لأن في حقيقة أمرهم لذلك يقول السلف المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما فعند جهمية التعصيل كلي ينفون الأسماء الصفات وهؤلاء أجمع السلف على تكثيرهم فهؤلاء كفار نوعا وعينا لأنه لأنه لأننا كما ذكرنا في حقيقة قولهم ينفون الأسماء الصفات الجهمية أصلهم يعود أنا أسميها سلزلة الحطب عندنا سلزلة الذهب إلى ما يروي شفاء أحمد عن الشافعية عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب هناك سلسلة الحطب هؤلاء حمالون الحطب فسلسلة الجهمية ب تبدأ من طالوت ابن ربيد الأعصم اللي هو الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه طالوت ربيد ابن الأعصم الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم لبيد ابن العصر وأخذ عن لبيد هذه العقيدة عقيدة التعطيل إذن أصل هذه العقيدة عقيدة يهودية أصلها عند من؟ أصلها عند لبيد ابن العصر أخذها عنه ابن أخته طالوت ثم أخذها عن طالوت أبان ابن سمعان وأخذها عن أبان الجعد ابن ذرهم والجعد هو شيخ الجهم بن صفوان من يحفظ هذه السلسله من يحفظ هذه السلسلة؟ اذا ذكرناها من من اولها نقول جهم بن صفوان ويع هو وإن كان يعني شيخه الجعد ولكنها اشتهرت بالجهمية وليس القاعدية لأن الجهم هو الذي نشر هذه العقيدة عقيدة التعطيل فعندنا نقول جهم صفوان أخذها عن الجعد والجعد أخذها عن أبان ابن سمعان وأبان أخذها عن طالوت وطالب أخذها عن خاله لبيد بن العاص الذي صح صحرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل جهم على وقاتله سليم ابن أحوذ وأيضا قتل الجعد قاتله خالد ابن عبدالله القصري في يوم الأضحى لما قال, لما قال خالد المسلمين تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بدرهم فانه فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل فذبح يعني من حسنات بني أمية أنهم كانوا عندهم شدة على أهل البدع يعني سادت دولتهم وارتفعت لما كان عندهم شدة على أهل البدع وأصل بلاء الأمة بدأ مع المأمون الذي قام بحركه ترجمه لكتب الفلاسفة اليونانيين وغيرهم فذا كان أصل بلاء على أمة الإسلام لما ادخل إليها ما ليس منها من ترجمة كتب الفلاسفة في عصر المأمون كان مولعا ملعن بكلام الفلاسفة فغفر الله له أدخل على أمة الإسلام بلاء عظيم أثر في دين الله عز وجل وجعل العلم بحرا بمعنى إيه العلم نقطة كثرها الجهلاء يعني في عصر السلف الأوائل كانوا يقولون عقيدة السلف كذا وكذا وانتهى الأمر أما مع دخول البدع وعلم الكلام والبدعيات والشركيات احتاج العلماء إلى أن يقرروا عقيدة السلف ثم يردون على المخالف الذي أدخل في دين الله ما ليس منهم. فالعلم نقطة كثرها الجهلاء واضح كده؟ بنقول أن التعطيل ليس من السلف السلف أثبته الأسماء والصفات والتعطيل منه الكلي وهو الذي يتزعمه الجميع ومنه الجزء الذي قال به المعتزل المعتزل المعتزل يقولون بالأسماء بلا صفات يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصم وأصل التعطيل الجزء عند المعتزل الذي يربعونه يصل معطاق ناصرا كان يقول إذا أثبتنا صفة قديمة فقد أثبتنا إلهين يعني المعتزلة ما هي أصول المعتزلة ما هي أصول المعتزلة احفظوها معي عدل وعيد توحيد منزلة بيد منزلتين أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ها عدل وعيد توحيد منزلة بالمنزلتين منزلتين أمر المعروف أنها على الملكة هذه أصول معتزلة خمسة مش عنا عند أهل السنة في أصول الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الإيمان بالرؤية والحوض دي أصول أهل السنة في أصول عند الشيعة الإمامية والعصمة والمهدي وما. كذلك في أصول عند المعتزلة أصول خمسة عدل وعيد توحيد منزلة بين منزلتين المعروف انها على المنكر بإجاز، ما العدل عند المعتزلة؟ العدل عند المعتزلة هو في القدر لذلك المعتزلة إيه؟ قدرية المعتزلة قدرية ينفون القدر؟ نعم طب كيف يطلق عليهم قدرية وهم ينفون القدر؟ آه. هم ينفون القدر بمعنى قالوا ان الله ما قدر فأفعل العباد وأن الإنسان هو الذي فعل وخلق افعاله فلما نسبوا القدر إلى خلق الإنسان نفسه أطلق عليه العلماء اسم القدرية لأنهم جعلوا الإنسان هو الذي يخلق افعاله فنسبوا القدر إلى فعل الإنسان إذن المعتزله أصولهم العدل إيش العدل؟ قالوا مفاد العدل هو نفس القدر قالوا فليس من العدل كلام بارد قالوا ليس أن العدل أن الله يخلق فالعباد ثم يحاسبهم عليها هذا إن شاء الله يأتي في الرد عليه إن شاء الله عدل وعيد إيش الوعيد عندهم أن الله عز وجل بد أن ينفذ وعيده وإيش الوعيد عندهم أن, الذي أن المسلم الموحد إذا مات مصرا على كبيره كقتل كشرب للخمر كزنة فهذا لا ينزل تحت المشيئة ولكنه يخلق في النار فقالوا بتكسير أصحاب الكبائر هذا هو الوعيد بي بي على فعل كبير في الدنيا يسمونه إيش ليس بمؤمن وليس بكافر في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة يكون كافرا مخلدا في النار عدل وعيد توحيد هذا الذي أريده إيش التوحيد آه ممكن نرد على شوبيت العدل الآن لا ليس لا الآن ليس مقام الرد على معجزة نحن وأصل الإمام الشافعي في الأسماء والصفات ردا على المتأخرين من الشافعيين الذين دانوا بعقيدة الأشعرى فلأ يفهم أحد أن هذا هو قول الشافعي في العقيدة فنوضح ونبرج شفعي من ذلك لأن نخرج عن مدار الدرس لكن نعود مرة أخرى للأصول الخمسة عدل وعيد توحيد إيش التوحيد عند المعتزلة التوحيد عند المعتزلة مفاده افراد الله وأن الله إله واحد أحد قالوا ولا يكون هذا الإله واحدا إلا إذا نفينا عنه الصفات مش واضح نوضح قالوا يلزم من إثبات الصفات لله أن الله ليس إلها واحدا. قالوا يلزم من إثبات الصفات تعدد الآلهة لذلك يقول واصلة العطاء إذا أثبتنا صفة قديمة فقد أثبتنا إلهي لذلك هم قالوا إذا أثبتنا لله صفات السمع والبصر والقوة والنزول واليد فقالوا إثبات الصفات يتنافى مع كونه إلهًا واحدًا، والله يقول وإلهكم إله واحد. فالتوحيد عند المعتزلة لا يتم إلا بنفس الصفات عن الله. ولما كان لهؤلاء المعتزلة شبه هذه الشبه التي ذكرناها أن أذبات الصفات أن تعدد الصفات يلزم نتعدد الذوات وأن الله لا يكون إلا واحدًا، لهذه الشبه لم يكفرهم السلف لأن من موانع التكفير الشبهة. فإذا كانت الحدود تضرأ بالشبهات أن يضرأ الكفر بالشبهات من باب أولى إذا كانت الحدود تضرأ بالشبهات فلأن يضرأ التكفيذ بالشبهات من باب أولى إذن التوحيد عند المعتزلة هو مفاده نفي الصفات يعنيهم قالوا إذا قلنا أن لله صفات عدة فيلزم من, من تعادل الصفات أن الله ليس ذاتا واحدة. هذا طبعا كلام باطل لأننا نعلم بالشرب وبالعقل أن تعدد الصفات لا يزال منه تعدد الزواج حينما نرى أحمدا أو زيدا أو عمرا زيد طويل وأسمر وكريم وجواد وشجاع وسريع في مشي وحيي هذه صفات لمن؟ شخص واحد فهل لما تعددت صفاته تعددت زواته لا فتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد زوات فقد نرى الشخص واحدا وصفاته متعددة هذا في حق المخلوق فما ادراكم بالملك المالك المليك فالذي قال وإلهكم إله واحد هو الذي قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف احد الذي قال وإلهكم إله واحد هو الذي قال إن ربك هو الذي قال ظل بتي الشديد فعال لما يريد إن الذي قال إلهكم إله واحد هو الذي قال إن بشر ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فهل في القرآن تناخد لا فلا سبيل في الجمع بين ذلك إلا أن نقول قد تتعدد السفات ولا يلزم منها تعدد الذوات هذا رد بإجازة وإلا فالمقام هنا ليس مقام رد على المعتزلة وأيضا بإجاز باقي الأصول قالوا عدل وعيد توحيد منزلة بالمنزلة كما ذكرناها أن فاعلة الكبيرة, فاعل الكبيرة في عندهم لا يكون في الدنيا مؤمنا ولا يكون كافرا بل في منزلة بين هذه وتلك وفي الآخرة يكون مخلدا في النار الأصل الخامس عندهم الأمر عنه نال وهذا عندهم هو الخروج عن أو الظالم الفاسق والخروج عليه بسكير من باب أن هذا باب إزالة المنكر. نعود إلى عقيدة السلف التي كان عليها الشافعي إزبة الأثناء بغير من غير تعطيل. وكما ذكرنا التعطيل نوعان: تعطيل كل عند الجميع وتعطيل جزئي عند المعتزلة والأشاعر. الأشاعر أذبتو اللام سبع صفات. احفظوها. حي عليم قدير والكلام له والإرادة كذا السمع والبصر ها حي عليم هذا قول الاشاعره اثبتوا سبع الصفات درج بعد تحتها تفريعات أخرى الصفات السلبية حي نعم حي عليم قدير والكلام له والاراده كذا السمع والبصر فنحن نثبت الأسماء أسماء الله من غير تعطيل ولا تحريف أهل التحريف في هذه صنعة اليهود أخذها منهم الذين لا يعقلون ما يقولون فقاموا يحرفون أسماء الله عز وجل ويسمون ذلك تأويلا وهذا من التحريف المحرم والتحريف نوعان تحريف لفظي وتحريف معنوي التحريف عام. تحريف لغضي احنا نقول نزل أسماء الله من غير تعطيل ولا تحريف ايش التحريف ان يقول ما احنا نقرأ قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما كلم الله اعرب فاعل مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه الضم الظاهرة الله الذي كلم من موسى هنا مفعول به فالذي تكلم هو هو من هو الله عز وجل كلم موسى يأتي أهل التحريف الذين أيضا بينفون هذه الصفات فيقولون لا الآية لا تقرأها كذا قلنا اقرأوها لنا قالوا وكلم الله موسى تكليبا يعرفون الفاعل أما يقولوا أيه على قولهم قالوا وكلم الله موسى جعلوا ان الذي تكلم هو موسى وأن المستمع هو الله وهذا من تحريف يسمى تحريف ايه تحريف لفظي لان هو بيغيره في في تشكيل كلمه لذلك لما جاء عمرو بن عبيد وهذا من كبار المعتزله جاء الى احد القراء يسمى ابو عمرو بن بن علاء قارئ مشهور فقال له عمر بن عبيد أريد أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله أن تقرأه وكلم الله موسى تكليما ها ليكون الفاعل هو موسى فقال له أبو عمرو كان ذكيا محمى الله قال هب أني قرأت هذه الآية وكلم الله وكلم الله موسى تكليما فكيف نصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لمقاطن وكلمه ربه ربه قضية الأمر الذي فيه تستقيم فبهت المعتزلين دائما أهل العلم في مناظرتهم لأهل الباطل لا يحتاجون إلى القيل قال يأتي بالنص ها حينما تناظر أحدا إذا ألق عليك بابا وأنت فيه على حق تترك بابا آخر ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي؟ أنا تهده الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت هل هو النمرض هذا نجح في النصف الأول من المنظرة؟ بالطبع قد فشل لأن أحياء الله وإماتته ليست في أحياء هذا الرجل خلق الله الإنسان من العدم وإذا أماته بعثه. فبالطبع رأول هذا النمرود كان قولا بربه وكان ربا باطرا ومع ذلك ترك إبراهيم هذا الباب وجاء ندب آخر من ذكائه عليه السلام قال فإن الله يأتي بالشامس من المشرق فأتي بها من المرض فبوسا الذي خلاص رغم أنه في, في النصف الأول من الموظرة لم يكن النمرود محقا ولكن من ذكاء إبراهيم عدل عن ذلك ودقل الناب الآخر التحريف الذي يتزعم المعتزلة عندهم تحريف لفظي أن يغير في بنية الكلمة ها عندنا الحديث ينزل ربنا في كل ليلة قالوا ينزل ربنا فجعل الذي ينزل هو الملك وليس الله ودح كذا ومن التحريف المعنوي عندنا تحريف لفظي وتحريف معنوي فالآيات التي عاجدوا عن تحريفها تحريفا لفظيا حضفوها معنويا التحريف نوعيا لفظي أي في اللفظ في بنية الكلمة في إعرابها تشكيلها أما التحريف المعنوي فهذا في المعنى قال الله واتخذ الله برهيم خليلة قالوا الخلة هي الإكرام قالوا استوى الله أي استولى قالوا وجاء, وجاء ربك قال وجاء امر ربك ها في الحديث حديث الجاريه سئلت اين الله قالت في السماء قالوا معنا في السماء أي في العلو وهذا علو قدر يعني طبعا من ادله دامغه عليهم حديث الجاريه جارية لم تكن تدرس في جامعه العالم كانت جاريه ترعى غنم وتسأل على أصل فطرتي أين الله فقالت في السماء كيف حلف هذا النص قالوا ماقص الجارية التي أقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت الله في السماء هذا علو صفة وليس علو إيه علو ذات يعني لما أقول بلند عندي في السماء هل في السماء يعني مع القائد أو كمارات الشوايب والشموس والكواكب لا في السماء يعني صفاته عالية وهو يسيف الأرض فقالوا من هذا الباب قول جارية الله في السماء هذا علو صفا وأهل السنة يقولون علو الله أنواع ثلاثة علو قدر هو القاهر فوق هو الألوقة هو فوق عباده علو صفا وله المثل الأعلى وعلو ذات الرحمن على العرش توا إن شاء الله مره جاية نقبل با باقي ب... هذه العبارة نؤمن باسماء الله وصفاته لغاية تحريف ولا تعطيه ولا تجبيه ولا تمثيل مع الكلام عن نقولات عن إعوام الشفاعي في ذلك والحديث البقية صلى الله عليه وعلى النبي ونعتدر اليوم أننا بدأنا متأخرين إن شاء الله مرة قادمة نبدأ إن شاء الله في سنة عشر إن شاء الله الخميس القادم مع منها بالشفاعي في العقيدة وتكملة هذا الدات صلى الله على النبي على اهل الصلاه و الصحيح و السلام و سلم و سلم و سلم و سلم عليه سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم و سلم فقال يا رسول الله أكثر من الصلاة ليلة فكم أجعل لك من صلاتي قال اجعل لك ربعها نصفها. ثم قال في آخر الحديث أجعل لك صلاتي كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تغفى همك ويغفر ذنبك اللهم اغفر ذنبنا أولا وآخرة واكفنا أهم الدنيا والآخرة أرضى عن الأنصار والمهاجرة صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام أيها مفحبنا السلام ايساه تفضلوا بقى من اراد ان ينصرف فلينصرف مشكورا الدرس قد انتهى ومن اراد ان يسال فليتفضل طالب صالح من اراد الانصراف فلينصرف الدرس قد انتهى ومن اراد ان يسال ف يتفضل يا سله جزاه من صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم